أربع استمع إلى الحوار وقرأه ثم اكتبه في دفترك الأطعمة في تركيا السلام عليكم كيف الحال؟ وعليكم السلام بخير الحمد لله وأنت بخير شكرا لو سمحت ما هي المأكولات الموجودة في تركيا؟ تختلف المأكولات من منطقة إلى أخرى في تركيا ما هي المأكولات الخاصة في هذه المناطق؟ في منطقة البحر الأسود تعتمد على أكل السمك أما منطقة إيجة تعتمد على الخضروات الطازجة وأما وسط الأناضول مشهور بالعجائن ومنطقة الشرق الأناضول تعتمد على اللحم الأحمر بماذا تشتهر منطقة البحر الأسود من المأكولات؟ تشتهر بالأرز وسمك الحمسي بماذا تشتهر منطقة وسط الأناضول من المأكولات؟ تشتهر بالمانط المشهور في قيصري هل الأتراك يفضلون الحلبيات بعد الطعام؟ نعم خاصة البقلاوة والمحلبي والستلاج